البطل العباس هذا الجاي عد نهر الحذب عن ناين صاحب صوت لو هالماي لو تشرب عداي المي لو تشرب عدايد مي شنو الجيش شنو الموت شنو الجرف شنو الماي عد حلق سكينه اعد البطل عباس هذا الجاي عد نهر العذب عناي صاحب صوت لو هالمي لو تشرب عداي الماي شنعو الجيش شنعو الموت شنعو الجرف شنعو الماي اهجا بالشاط عد حلق سكينه جاب الشاط عيد حلق احفظك علي دنيا واخره اسال الله قبول الاعمال احفظك علي والله انت حافظها احسن منك يا واحد اللي يقدر عليه منو يقدر يغلب المولى حتى ما ما يقدر عليه وايضا الكرار ما يغلب عليه علي الكرار نعل الكرار لعلي الكرار يا علي يا, علي يا علي يا علي علي علي علي علي علي علي علي يا علي علي علي علي ايا وعلي رايا وعلي غايا وعلي ذايا وعلي حماي الحماي علي نور وعلي سر علي عالي وعلي علي اول علي ثاني علي علي جت زع علي فيد الذا يا اخو الهدى وصي اهم يا حمايل حميه على القرار قال, قال البهبه قل على الكره بعد ما اقول بعد ما اقول بعد ما اقول كده بعد ما اقول خادم للذكيه بعد ما اقول خادم للزكيه لان ما استحق اخدمها لحظه بعد ما اقول خادم للزكيه لان ما استحق اخدمها لحظه ولو رايد اقول انا خادم اليوم اي خادم لكن خادم الفضله اسال الله قبول الاعمال ببركه الامامين الباقر والهادي وان يجمعنا على حب أن يجمعنا على أحبهم و... <تصنع> على ومودتهم ان شاء الله ببركه الصلوات على محمد وعلي محمد شنو كان a um. كتب الكون بعدك بعدك بعدك من موت والقبر يا حش